ذو مرة فاستوى وهو بلفوق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما رونه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المونتها عندها جنة المؤواء إذ يغش السدرة ما يغش ما زال البصر وما طغى لقد رأ من آيات ربه الكبرى أفرايتم اللات والعزا ومنات الفالفة لخرى ألكم الذكر وله لنفا تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي يتبعون إلا الظن وما تهوى ولقد جاء بهم الهداة أمل الإنسان ما تمنى فلله لا خيرة ولا وكم من ملك في السماوات لا تني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أيذن الله Ilah min bagi ayat yang Allahلَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَأْخِرَةِ لَيُسَمِّونَ الْمَلَائِكَةَ تَتَسْمِيَةً ثَأ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 ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا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 هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ مَنَاءٍ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنَى وَالْأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولًا وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوهُمُ أَظْلَمَ وَأَطَغَى والمؤتفكة اهوا فرشاها ما رشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر لولا ان زفت لازفه ليس لها من دون الله كاشفه